من اللي بيخل ببعلاج اه النهاردة ان شاء الله في الله هناخد اهل حاجة في الكمباشن هناخد باته حاجات بسيطة كده النهاردة ويتلاقي احكم على درجة الدمس في الموضع في الكمباشن النمح في البداية احنا احطي بس طريقة اسمها الفيبر فلوت جهاز جهاز يستخدم اسمه الفيبر فلوت الجهاز ده يستخدم في دمك سوربا رمية المفكتة بيستقظم في دنس الصرف الرملية ايه؟ المفككه طبعا في عندك انواع رمل انت عارف انواع الرمل ثلاث حاجات لا اما فايل لا اما ميديم لا اما ايه؟ خور تمام؟ في الرمله المفككه خالص يعني لو انا دخلت على موقع علشان ابتدي اعمل عمليه عملية والكلام ده كله فشمالتين فطبعا مش هينفع ان احنا نخش نبني على تربه مفككه خالص فعمل جهاز اسمه فايبرفلو الجهاز ده بيستخدم في دمج التربه الرمليه المفككه الجهاز ده تكرته سهله خالص وبسيطه جدا وبيعمل مثلا لو انا في اعمل انا كان المنطح المنطح. يعني اجي هنا اعمل نقطة اجي هنا اعمل نقطة اجي هنا أعمل, اعمل نقطة وهكذا. بحش اعمل عملية الزوجية في المنطح بتاعتي لفيد ان انا اظنب ان المنطح بيكامل حصله عملية ايه؟ دمك. طيب ازاي بيتم عملية الدمك دي. الجهاز بيكون متعلق على العربية. المسكاة مات كوينش. عبارة على المطورة. اقوة على المخطورة المخطورة دي هو جهاز بداخلها جهاز حاجة يعمل ايه بحاجة تعمل زي هو وفيه وفيه فنهاية المخطورة دي جدها متخرجة بيجي بيبتدي يوقف بالو على المكان المقطع اللي, اللي حيت عليها أو حيتدي نجرة فيها الجهاز كいهو ويبتدي عندما إلى المياه بكوة الدفاعomb أليس في لكن يدفع المياها داخل المخطورة دي دي كوة الدفاعomb lived دي لها فتحات من تحت قوة الانتفاع العاليه دي لما تضبط في براملية مصحكة هتعمل فيها ايه؟ تمام؟ هتبتدي فيها بعد الحبيبات وهيبتدي بقى المصورة دي بتدي تخش في, في الصورة هو لازم يبتدي يعمل عملية في المصورة ده ايه؟ يخش من 2 إلى متر في الدقيقة تتخش بسرعة من 2 متر في الدقيقة لما ما يوصل للعرض مثلا هنقول والله احنا هنضمك التربه دي من تحت في مسافه متر مثلا لمسافه 6 متر بدقه لها المطوعه اهيت ومع قوه البخا الميه ومع الاهتزاز بتديني المطوعه دي تخش اليوسف مفيش فيها مشكله فيه. وهبتدي بعد كده اعمل عمليه الدفاع وفايبريشن داخل التربه فهتعمل ايه بقى المطوعه دي هتديني فيه حبيبات تلعب عن الماسوره متخيلين يبقى بالرياح حطيت لي اللي حوالين الماسوره في حبيبات حطيت من تحت دي بتخش داخل تمام طيب بعد كده اقلل ضغط المية من هنا وافتح في الماسوره من فوق يعني من تحت وليها من, من فوق أقل من جدا من اللي تحت الضغط من فوق من فوق وأنتي أطلع بالتدريب وفضل عملية الهز دي شخال. طبعا إحنا عارفين إن حوالين المطورة مع عملية الاستاز. وده فعل ما فيه فراغات حوالين حطيت من هذه كده كده المفرغ اللي حوالين حطيت من في الجزء الفراغ ده أحط أنا عندي رمل من, فوق. أحط ايه؟ رمل من فوق. وعبتدي اقل الاندفاع على المية شوية المو... المية دي بتندفع منين? من فوق هبتدي افتدي فوق الروح اتخش في المكان الفراغ وهابتدي انارفع على المطور وطبعا عندي ضقت مية تحت شغال مع الاتذاج هيبتدي يحصل ايه بقى? الطربة اللي انا ازحتها هيبتدي ينزل طربة ايه? مكانها تايي ومع الاتذاج وضقت وال... وال... المية هيبتدي ايه? يحصل عملية الدنك فويس جدا للتربة اللي ازحت اللي انا بحص مكانها من فوق لحد ما اطلع بالجهاز بتاعي بقى انا كده عملت عملية دمت لعمود تربة في مكان معين عملت دمت لعمود تربة في مكان معين مشهوم يا مش رشوانسين بكرر الموضوع ده هو على ايه؟ على مسافات مثلا اربعة متر ثلاثة متر على كامل مخططح الموضوع علشان اضمن ان انا عملت عملية دمت جايد للتربة من تحت في بعض الاوقات ودي يعني يعتبر برده ايه ما لهاش علاقه بالمجال قوي بس في بعض الاوقات يعملوا خدوق بالرمز خوازيق بالرمز ازاي يعني يكون عندي مسطح مكان أرضي كده اهو والارض دي ما ينفعش انا اسس عليها انا حفر مثلا وليكن مثلا او او فوق الارض دي حرب مسافه كبيره وأنا عندي تربه فيه تربه ضعيف يجي يجي مثلا الخواطير ويبتدي يعمل في اعدادات المعاينه هنا خواطير بالرمل المجنون يعني ايه ينزل الرمل كويس ويبتدي يعمل خازوق ويناد ويطلع يطلع البريمه وفي داخل البريمة بيبقى فيه مصور بيحصل فيها بي بي بيدفع الرمل فيها من فوق اللي بتاع كبير ويبتدي يرفع في البريمه ساعه من تحت عايز ايه؟ لأ، المكان اللي بتعمل خواضيك او كان بجوانس او بتعمل خواضيك تأثبت عليها دي حاجة وخواضيك الرمل اللي بتتعامل على موطع عشان يأثبت عليه دي حاجة تاني تسمعوا من المطار اللي هو موجود في اليابان اللي هو معمولة المخيط تمام كما قلت عايزين يجنوا مثلا المسافة جدا جدا لا يسمع علشان يعمل زي جسر كده علشان يبقى ايه حالي نحن منصفها البحر المية موجودة هنا وطبعاً حيبتدي منصفها البحر يبتدي يردن لحد ما يوطل صف منصفها المية منصفها معينة فعلتها احتلط عملية التلمنت موجود بتاع تقاع البحر فبتبع عمل خواديث الرمل في أماكن كتيرة الخواديث دي بتقوي إجابة طربة لان طبعا جاي بانا رملة قوية وطبعا مع مكانة الخواضية رملة ال... يعني جاي بانا عمل خدوق بس ببذل موقراتان عاملوا بايه ومثلا في المشروع ده كان جيه لك ١ مليون خدوق و ١٨ مليون خدوق كلام ده فعمل انتشار للسواضيع على كامل مسطح الماركة الضربة ضعيفة بس تشلتها على مجموعة ايه؟ ثواضيق رملية ببكاة بس طبعا كمية بيرة جدا فعمل ايه؟ عمل بتقوية للصربة بطريقة قوية نفس الفكره تقريبا في الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه ان انا دلوقتي عندي طوره مفككه فانا بدخل جهاز يعمل زي من انتشار في الفراغات مع الاهتزاز بيبتدي يحصل عمليه الايه التنسي واروح شايل الجهاز اكرره في نفس المكان تاني في طريقة ثانيه بس مش نفس الجهاز ده بقى البايب ده بيدي والكلام ده كله لا بيجي الايثون عارفين اللي بيعمل الجفاف في الـ في الـ في الاراضي الفاضية علشان اطلع منشا يقولك لك هتعمل جفاف عشان احدد خواص التربه عارفين الايثون ده اللي له ده كده اهه بتصيفه وبرده ممكن هو بيعمل خوازيق يدوي في ناس كده بتعرف تلف بيه وبتعمل خوازيق يدوي الايثون ده بالانا مصفوفه كده اهو اللي هي التربينه اللي بتخش داخل داخل التور بيجيب الايثون دهوت قطر بقطر دهوت ويجيب قطرها 15 سم تمام ويبتدي يحط المصورة دي داخل الايثون دي بتكون محرمه من تحت داخل الايثون وداخل الماسوره يبتدي يرفع الايثون بقى إيه اللي موجود في التور بقى دي ايه ترش في ويروح رفاحها ويروح حفيتها في مكان ثاني، ده في داخل ايه؟ داخل السربة نفسها يعني انا وصلت المنسوب التأسير وليأكم ان انا مصلت اكيبا تأخذ الارضة الصداعية فانا دي لوصلت المنسوب التأسير ورقايا في الامات الديه اعمل الموضوع ده طبعا على برضو كامل مفصح بايه؟ على كامل مستفح الموضوع بيه طريقة تانية ده جهاز ثاني برضو يستخدم وتفيخها طبعا اقل ومسهود اقل تمام؟ ده كده اللي هو ايه من ضمن الحاجات اللي ممكن اعلي بيها مش مقالل تتلقى ارجع واضحة وبعد كده جاء ما من برده. يلا فاضح صوت يا شمال صوت تمام؟ لا العيسون ده هو جهاز يستخدم أفضل لا مش ده تبنى ما ده العيسون ليه ماسوره دي على ثلاث ايه عارفين في نفس في دور فيه عيسون يدوي نفس كده بعد ناس في لفة حواليها يدير في التيرز التير الماسوره تخش داخل الايه داخل التربه يطلع هو خش طبعا مع بيسحب الطاقه في الموضوع ده كل متر داخل التربه يطلع عينه حطاطين كل متر يطلع عينه حطاطين بحيث بيعمل مثلا جسته طولها عشرة متر يبقى معاه على كل متر ايه فشوارم ان هو وقع طب السرس انت وهو خدت وبيدي كل متر ياخد عينه من الطوبه وينزل متر تاني ياخد عينا من الطوبه طالما هو عنده تبرج والمواسير دي دي طولها متر دي طولها متر دي متر بيقعد يعلق وصلات لحد ما ينزل مثلا للمنسوبه اللي هو عايز يقطع عشرة متر يقطع عشرين متر تمام وبي برضه بدل الجاسه يدوي في في جاسه ميكانيكي بتعلق على العربية والمطوره العربيه تشتغل في, في البصوره دي يعني ايه يعني في جاسه يدوي وفي جاسه ميكانيكي تمام بيطلع من كل متر عينه من الطلبة على أساس يعرف صدقات الطلبة اللي موجودة تحت التأثير شكلها إيه طلبة مبراسية منتوب الماء الجوثية خواص الخواص الطلبة المشاكل اللي موجودة في الطلبة الحاجات دي كلها بيحددها فيه. بيشتغل نفس الجهاز اللي بينزل المصورة دا المصورة بيزل داخل الطلبة مسافة اثمين متر خمسة متر على حسب وبحط انا داخلها مصورة ببتدي ارفع الايثون والمصورة بتكون لسه موجودة في الطلبة ومصوره مقرمه وابتدي ادخ ميه داخل الماسوره والماسوره بقت توزع ميه داخل الصوره أنا الفراغات او الفراغات الموجودة داخل إن أنا بعمل بعمل ايه بعمل بعمليه تدعيم عارفين اللي بيجي من نفس الفكره كده بس وممكن يكون يعني ممكن يكون المسهولة دي تتخش علشان تي ايه تستدل دقة خراسة بقى في حاجات كتير اولو تستخدم للطر مع, الم... مع التردة ضغط المياه دي تردة مفكتة تردة مفكتة هذا من الفراغات وبعد كده انا من فوق حدن. يعني من فوق حبيتي ارش مياه ودمه، بس انا ب يعني أنا في فيه مياه دخل داخل لما أعمل عملية احنا عملية دي ترتيب وتعمل عملية بقى نشوف إزاي يحكم على الدمك في الموقع، إزاي يحكم على الدمك في الموقع. إحنا قلنا إن عملية الدم دي موش على صورة الموقع الفمائية. يعني إن أنا دخلت دلوقتي على موقع. وحفظه اشتغل عليه لقيت الضربة اللي موجود عندي طربة خريحة للتأسير بس نحفظه عن نية الضربة ده هي حاز تمام؟ ده مستهن بعد ما ده مستهن عم رقم ليه انها هيجيس ده قوية أو المشروعية جهنة؟ طبعاً احنا نتخلينه في الموضوع المبادر كده بس هنشوف ايه الجهاز اللي مستهر من جيد او لو انت عندك احلال مثلاً احلال اتوين متر على طبقاتك طبعاً مثلاً 25 طن ربيت طبع هو مرتها ميه ومش الهراط عليها بيقول له الناس اللي الطبقه الثانيه ولا فلوسي نزلها بيعمل ايه علشان تقدر تحكم على الموضوع ده يبقى لازم يكون عندك فيه اختبارات تحدد منها كفاءه الدم بتاعه اختبار المشهور اللي هو الاختبار بتاع الساند كون في الجازل تقريبا شفتوه في في المعمل وانتم بتحددوا البنيتي مع في الاولاني مع الدكتور يسري ادخل ازاي صحبتوا البنيتي وكمل بين الأجهزة المستخدمة لتحديد الجنسة الموصر جهاز في كريتو ساعة جدا الجهاز مكون من صمية زي كده صمية دي بيكون صمية مرفعة وفيها ايه ساعة تمام؟ خمام؟ وهي دي كده الجهاز عبارة عن مخلوق السوالي عبارة عن السوالة والسوالة فيه أسالها مخلوق الجزء ده جزء مخلوق الفتحة قطر الفتحة دي هو نفس كتر الفتحة اللي موجودة فين؟ على الاسطوانه دهي خلاص الجهاز ده هو بستخدمه في الموقع كتير لو جينا غطينا هلاقي ان انا عندي في انا شايفين المحرك ده ده نظام لو جبت لو جبت بطيت جوه هتلاقي فيه عارفين زي المحبس بتاع الميه بيبقى فيه في هنا موجود ايه معرفش هتشقوه ولا لا فيه زي ايه فيه قرن موجود بين الاسطوانه والمحور القرن ده هو لو انا لفيت المحبس ده هو ده كده انا ده مفتوح دلوقتي لفيت المحبس كده ليه؟ بتاخر لان على عجله دواره كده زي المحبس بتاع الميه اللي موجود في البيت تمام بنيجي نعمل ايه ده وانا باشتغل اختبار الساند كونت 100 جزء من الاختبار بعمله في المعمل وجزء من الاختبار بعمله فين في الموقع فمن اظهر التجارب لتحديد الكثافة في الموقع من اظهر التجارب لتحديد الكثافة من موقع اللي هو الساند تكون فرق في الموقع كتير جدا يكون المخروط الرملي المخروط الرملي اللي هو اختبار المخروط من الكتاب هتقرا مش إيه. افهم علشان لما اللي, اللي موجود في من الكتاب دلوقتي طبعا اختبارات تانية كتير بس ده اشهر الاختبارات وهو تقريبا الاختبار المختار ده كتير جدا في الموقع. بقى نعمل ايه ده ايه جزء اللي انا بعمله في الموقع في المعمل. نتبع عن الرامل الفياتي. رامل الفياتي هو الرامل. اللي بيعدي من منخو ال10 على منخو 30 يعدي من منخو 10 على منخو 30 اللي بيعدي من ده ويتحجج على ده الرمل ده اسمه رمل ايه رمل في عندي في المعمل في كذا في كاسه مقربه مدرجه كوبايه مدرجه فاضين بالظبط ليها قطر وليها إيه؟ ارتفاع من فيها في ده من تمام هحطها جوه وعاء مضروب يبقى ده كده الخط معلوم وبتاعه معلوم من جهه الاخر انا عندي الكتابه يساوي ايه يساوي لا 12 على انا عايز اطلع يبقى حبيب علينا من اللي عرض من ال10 والحجم بتاعنا 80 ال30 لها ايه احطها في المضبر ده ولا لا المضبر اللي معلوم وكثر معلوم يعني اقدر اطلع الايه الحجم يبقى كتر معلوم وايه وارتفاع معلوم يبقى أطلعه. والوزن ايه, أو إيه؟ يبقى عندي وزن وعندي ايه يبقى اطلع إيه؟ طبعا انت هتوزن الوعاء ده فارغ وبعد كده تنزل الرمل وتوزنه تاني وبعد كده على الاثنين عشان يبقى عندك كويس وزن الرمل ده خلاص يبقى انا كده اول مره طلعت في ايه جازت بالرمل في فيه خلاص ارفعيه على الجهاز ده تمام اروح ماليه كله بالرمل فيه اول حاجة قبل ما اعمل حاجه اوزن الجهاز ده لوحده وهو فارغ اوزنه ايه وهو فارغ عندي كده وزنه معلوم ورق جاي مليان كامل واقفل المحبر طبعا واملاه الكامل بالرمل القياسي طبعا الرمل القياسي ايه كتبته معلومه عنه حملناه بالرمل القياسي وورق ورقيت لما اجي احط الجهاز ده على طرابيزه زي دي سطح مستوي واروح جاي فتح المحبر ده كده اهو ايه اللي هيحصل الرمل هتنزل من المخروط عن طريق الخرم اللي موجود هنا عن طريق الصورة تمنا ليه المخروط طبعا سطح مستوي بعد ما الرمل هنا تزبط في عل لي أروح أزل المخل بعد ما الرمل على تزبط، أروح أيين؟ أزل المخل اللي هيحصل الرمل اللي نف%. إلا هلا نفز في يين راحت, راحت المخلول أروح ماذا على الجذاز وأروح أقطه ويهي تاني للأئيه؟ أحطه تاني على الإيه؟ يبقى وزنه لما كمل يان بالرمل ساعات وزنه لما نض petite رمل الوزن الوزنه دا يتيني وزن ايه؟ الرمل اللي داخله الرمل اللي داخله المخلول فبرغم اللي دخل المقروط دي هي رم لي ايه في قياس كثافتها ايه معلوم ووزنها ايه يقدر اطلع حجم الايه حجم المقروط يبقى انا كده بطلع حجم المقروط معايا شنطه ركيز يبقى لي كده اول حاجة ده الجزء اللي انا عملته في المعمل ان انا وزنت المق ده بجهاز فاضي ووزنته وهو مليان بالرمل القياس وقدرت اطلع وزن المخروط واخذ الرمل داخل المخروط ونسى يطلع حجم الايه حجم المخروط وواخد بعضه طلع على المركه شايف انا عندي الموضع اهو ده طبق وتعال اسواني بقى ايه هيعطولك واحد ياخد المخروط هيجي يعمل ايه يا اخينا ده هيروح رايح على الضبط بتاعه الموضع كازين الصنيه دي هيروح رايح حاطط الصنيه دي على الارض بس يكون على جزء طالعه طبعا المفروض الدمك في مستوى ايه اه هتروح على الارض فاهمين شايفين الفتحه دي اروح جاي جايب, جايب كيس واروح واخد كده اللي هي المعلقه اللي باخد بيها العينه اروح جاي كيس واروح واخد عينه من الشرطه احطها في الكيس العمق اللي انا باخده بتاع العينه ده بيكون حوالي عشرة سم العمق قد ايه عشرة مش ليه مش صنط ونص، ليه مش خمسة انا عامل مثلا تربة اه تخمك مثلا خمسة وعشرين صنطي تلاثين لما اخد عشر صنطي منها يبقى انا ايه تقريبا واقضى لكم تجلقي كبير من ايه من الصبق من الطبق على درجه الده مش على الصف ده لداخل مسافة لكن لو داخل مسافة دي ايه هيبقى برضه الدم عالية لان ده مستقرائز من الارض مفهوم؟ فداخل مسافة مصدرها عشة صنفر او واخد العينة دي في كيس ورقاتب على فيك دي عينة مثلا انا انا عندي موقع كبير وحاقب ايه؟ في كافة والله يقول ليه رقم 20 انوض رقم 30 انوض رقم 25 عشان أكون عارف النقطه دي تضل على ايه في الموضع ثلاث عليها رقم النقطه دي في اي مكان في الموضع ورق رايح وزن الكيس ده دائما هو وازن الكيس بالعيلة يبقى ده كده وازن وهي أبضل طبعاً عملت طبعاً حوالي تمام؟ ودري ايه اللي كانت دي كده العينه اللي انا خدتها ورحت واخد العينه دي ووريتها انا عايز اعمل ايه انا عايز اطلع الكثافه بتاعتي انا عندي داما برت بتساوي ايه واخد على ايه الحاجة. انا خدت العينه دي من الطرمه واذنها معلوم لو حاطته بكيس هو فين ده كده ولد حجم بتاع دي طب انا اطلع حجم الطمره ازاي تمام طبعا ايه الجهاز عندي ربط الموضع مليته وعاملت ايه عارف وزنه ومليان رمل سياسي قد ايه وعارف وزن المخروط وحجم الايه المخروط المخروط الاراق جايه جاي في مليان طبعا مليان المستوى والله <تصفيق> <تصفيق> اتيل لو مفرط وعارفه الطريقه اللي هي طب طب عندي مثلا فوق اروح عامل ايه قبل المختبر واروح اريق الجنينه واروح ايه وازنه تاني انا عندي وزنه قبل ما اعمل التجربه خالص واروح باي وازنه تاني فرق الوزن ده هو عباره عن اني جله يبقى رمضان طرحه متلم من بعض ايه اللي داخل الايه الوسطه اللي عن رمل ايه رمل معروف كتبته ومعروف اللي دخل انا اطلع دخل دخل الحفره بتاع خلاص يبقى كده قدرت اصنع الايه الكثافه بتاعه العجينه اللي انا خدتها من من الفقره خلاص طلعت الايه طلعت الكثافه وبعدين رايح على المعمل طبعا قررت الموضوع ده على كامل مسطح الموقع خدت العينات على على المعنى. طلعت الايه طلعت في بس في ده أنا خدتها خلاص، هكسب العينة لهيه على ثاني أنا عايزة أطلع, راي. عايز عايز اطلع على الجمع فراين الجمع فراين عندي يسعون ايه? تسعون جمع هذ؟ على الرواحة لزيله أنا عايز كما ايه؟ وعايزة طلع على المطر منتين بالعينة قبل التكفيق بعد التكفيق كل مطر منتين ايه؟ على دابيو ايه؟ على هل أفضل هكذا طلعت بودرة كونتينة وعندي الكامة باطة اقدر اطلع عجيزة او دراسان عجيزة مين دي مين؟ نعم بودرة كونتينة؟ اكتبت سنتين تانية من اول كيف اول خاضر بودرة يعني المحتوى؟ مين؟ من الوقت جيت دي عايز كلام العينه دي جايه من الطبيعه العينه دي فيها حبيبات صلبه وفيها ايه طب دي كده على وضعها في الطبيعه تمام وزنتها العينه الطبيعيه فالوزن ده وزن كامل فيها حبيبات وفي وفي ميه خدت العينه دي بعد ما غنتها وعرفت وزنها روحت رايح حاطتها في الفرن مجفف طبعا التجفيف ده مش اي تجفيف يعني مش هاديبها في الفرن المضغاه وحط دي العينه وارميها التكفيف بيتحاصل درجة الحرارة من كم لكم <تصفيق> 105 ل110 <تصفيق> درجة مقوية والمدة 24 ساعة, ساعة. جثبت العينة قد لما طلّفها ووزينها تاني حي الأسات اللي كنت ده عبرها عن إيه وزن المية اللي إيه اللي طلع من إيه من العينة إبقى ده ما يزاي فيه وزن المية اللي هو ده فيه وزن على داف يو إيه اللي هو وسط طابعات الصلبه اللي هي في 104 في بي رقم ايه اوفر كونتينت طبعا في 100 على بنطلعه نقبه ايه نقبه معوز يغير الطبعه المطره في التين وعندي الاجابه لحد الوقت على في الموقع احنا في حاجه اسمها اي سي اللي هي اندفشو كومباتش. اندفشو مرحباً على جامل راي ايه؟ مكسل ويه جامل راي مكسل نودي لك نقولنا بروقتر. بروقتر. بروقتر. وعلى حسب موضيفي بروكتور ولا standard بروبطور قلنا ايه وده معينة فيها وده مشاريع فيها اللي انا في على هيديني رقم الرقم ده هو اللي على كفاءة الدم في الموقع هروح على طريقه الرقم اللي مطلوب من تقريب الشارع الشارع يقولك عايز في طبعا احنا قولنا في مشاريع من 80% لمية في المية مشاريع من 65% في مشاريع من 90% يبقى على حسب المشروع وأهميته والأحمال المتوقع فيها تيجي على المكان ده هو ده بالرقم الموجود عندي وقدر أقرر الدم كويس يبقى ايه نوصي بسم تمال الاعمال يبقى انت بتوصي ان انت ايه يكمل شغل. الدمكو مش كويس يبقى ايه يبقى انت لغزاب بتاعتك يعاد الدمك في ايه خلاص خلاص طبعا المفروض انت نصلا عندك موقع هل ده نصلا خذت فيه نصلا ميس لوقت ده لعمل صدين ضغطين المي شكرا شكرا ويقعد الدمكو تاعتك لغزاب انت في الاخر بتعمل تقارير. بتعمل تقارير ومتاخد مثلا متوسط الدرجه على الموقع على الطلبه دي بالكامل فاهمين يا باشمهندسين يعني انت مثلا عملت 100 نقطه خلاص بتيجي تاخد متوسط الدرجه على كامل الموقع بس لو جاتلك مثلا شريحه كده مثلا معينه الشريحه دي طاقه بس ده جدا بس بقيد الموقع بالكامل كويس يبقى انت عندك اللي اول بتاع الموقع وعارف الارقام هتقول له على الشريحه دي المعايد على الشريحة دي اعجي على المكان ده هيعمل فيه ايه؟ ومشي ايه يعني من وممكن تخش تاخد الاختبار تاني او يعني انت مثلا شايف انه ايه انت عايح انت والسايف المية وانت تمام؟ مجرد ما يروش مية ومشي العراس عليها مرتين حاجة اللي للرقم اللي انت عايش. برضو خلي من حاجة ما تخش تستخلي واحد ياخد اختبار في الموقع ولسه الموقع تكون المايه ما نشفتش فيه تكون المايه لسه ما نشفتش فيه ممكن يفقط لك الاختبار كنت تربه ناعمه قدام في جاي ومفيش مشكله بس ده لك الاختبار ليه انا عندي جنب اصلي استوى ايه ده يا عم الله عطى طبعا ورض المية ده ال الايه ده, ده, ده ماشي طلعت ده, ده. الوتر كونتين هيطلع العينه فيها ميه كتير هيطلع الوتر كونتين ده ايه الوتر كونتين ده لما ده هيكون عالي ده ايه <تصفيق> <تصفيق> بالرغم لو انا ساندين ساندين ثلاثه كمان ممكن ايه يحصل الاقي الميه دي ليست الاقي نفس التربه اللي انا اخدت عليها العينه الوضع ساعتها بقى إيه؟ هاي هاي بلعنى. بلعنى في الجنز بتاعها اقل ساعتها لما تلاقي ايه فلما تلاقي فيه ميه في الموتر ما تخليش الناس تيجي تعمل اختبار والمفروض ان اللي جاي يعمل الاختبار لما يلاقي الوضع كده ما يقدرش يعمل لانه عارف ان ممكن ده تبقى تربه ناجحه ودمك كويس ووجود الميه كتير بيخلف الايه خرافه ايه العينه بتاعها تمام بعض الاوقات بتروح تعمل الساند كون ده على تربه احلال فيها طين في ورمل سن رام واحد لواحد سن رام لسن لواحد على حتى اللي للاينة وانت بتاخد العينة ما تاخدش حتتين ثلاثة سن ترنيه عشان تطلع ما تاخدش لو كان على او سن على رام ما تاخدش زلطاء يو ده هو اللي حينجحها كالعينة لان ده مبارك لو ثالث ده إيه؟ ال... إيه؟ ال... حسنا اتباع درجة ده الاي في دي, آي دي اللحظة ايه ده تقولها زي مهاجه تقولها ممكن فاش الزلاطايا ممكن يبقى دامت في الاتباه وعندك بديد مفرام لوزارك فاش الزلاطايا واسنها سئر تفهم؟ بقى من ده لا يعني مش مثلا بقى هتجيب بقى بخار بقى وطاق ولا مكواه وطاق في في في في, في, في, في الدور لا في يعني ما يبقىش فيها ريح كده مش مظبوط بتبان لك يعني ما بتبقاش على طريق مثلا ولا دماغ تحت وفي ميه مغرقه الارض مش بقى ميه مثلا 2 سم عليها لا شايف في انت بقى عن ميه فيه هي اول مية نشفر الستة شاية على فيها هيبقى فيه مية داخل الصورة سمنا عليها بعد كده تعمل نقطة بقى مش احنا نقول ايه يعني ايه خمسة وقتايمة المية كفاءة الدم يبقى خمسة المية من اقصى كثافة جسم. مش موضوع من اقصى كثافة جثة لها بتاع بروكي. يبقى عايز الكثافه بتاع الموقع يقول 5.6% من, من عيد من كثافة اللي أعطاه مو كثافة أنا لما دمكتي عملت اللي شاهدنا قولنا الدمك ده بيزالوا الكلام ده كله في الاختبار ده حاجة مجرد باتيه يعني شوية في طريقة تانية فقط تستخدم في طريقة تانية فقط تستخدم بيبقى فيه بلونة مية بيبقى مغفار زي ده كده مدرّض وبقى ليه كده من تحت عارفين بتاع الخلوط بتاع اللي هي بتاع بيرل واخدين بالكو في السيدي لفن يجدها النص السيدي ايه تمام عاملة البلونة اللي فيه جال في البلونة ده نفس الفكرة يبقى دا مدرج معروف كميه المايه اللي في قد ايه وماجينا على الحفرة وراح حاطط البندونه تمام وراح فاتح الايه المحبس بتاع المايه بتسيب المايه تم المايه مدرقه واقفه عند عند المكان الفلاني نقدر المايه فايه هتسيب تسيبح البندونه دهيت هتسيب البندونه تبقى ايه وغداك التشكيل بتاع ده الخوطه ده تمام وعندنا هنا في زي الملفات بس دي هنا ايه عنق في عنق اول ما الاقي الجهاز بتاعي عندي يرفع معناها ان الاخر وخلاص هيتير يرفع الجهاز اشوف الميه كان عندي تدفق كام ونسبه تدفق كام الحجم الصح. بس ده اختبار مش مفضل ومش محدد اول حاجه انا بنزل اللي بيحصل ايه عصفان ممكن يقابلنا حته سن مثلا في البدايه عالي اي حاجة موجودة في التربة فممكن تطع للايه يبقى انت عمالت بطة مية وقالا مثلا ايه احرامها مثلا ولا حاجة وخلق ويبقى بتديلك حجم اعلى من الحجم الايه من الحجم الصبيح ايه والله هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا انا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا انت بقى ايه انت عارف العينة بيه؟ شايف بتاع بيه بيه؟ بيه دمت أدام حدامت خمس دمت نفر في طبعات على حال انا مثلا عندي دمت مثلا خمسة عشرين بس كل من خمسة كده بس غير كل مكان من خمسة بس 25. ماشي؟ المفروض اللي بيرمي ال. طبق في الاحلال بيبقى مثلا محنة عارفين بيخليها ثلاثين لانه لما حيدمه حيه بيزيد ايه فالمفروض انه رايح الاختبار بس بعد ايه بعد الدم بعد مش ايه مش بيعملوا <تصفيق> <تصفيق> <هو دي إيه؟ تصفيق> ده بيقوي فيها اجازه الصبح ممكن تبقى فيها زي ممكن رمل وزي يعني في بيساوي فيها اجازه الصبح الصبح عنده فهم دراسيه عاليه فبيحط الصبح على اعمده من الرمل ماليا المكان كله علشان بس اامل الانضباط دي وزود جاي في الصبح طب نعم آآ آآ آخر حاجة ده كلام في في الحاجه ده عندكم في برده اختبار اسمه ابره بروكتور اللي هي بروكتور ريدي ابره بروكتور دي عندنا الاختبارات بتاعه اللي بتصراخ اللي انا بستخدمها في التربه انت عندك الاختبارات دي في حاجة اسمها دايناميك دايناميك تي في شويه انواع انا مش انا هركز لكم بس على الحاجات المستخدمه او اللي انت المفروض تعرفها حاجة زي ساند كون في حاجة اسمها ادره بروبرت برضه مش مستخدمة كتير بس تكون عندك ده خلفيه ممكن تكون مفيده في طرق كتير او في بعض الاماكن سيب الكتاب وخليك معايا سيب الكتاب وخليك معايا مش عايزك ساعه انا عايزك اللي انت المشروع اللي انا محتاجه الابره بتاع الخرطوم دي عامله ازاي قاعدين منضغط على العجل بتاع الفنان دوت اه حاجه تايو كده بالضبط عباره عن ابره الابره دي ليها نهايه مبسطه والابره دي مرتبطه فوق زي بالمنفاخ كده واليد بتاع المنفاق هي حاجة زي كده قال ايه كده المنفاق وقال ايه كده اليد بين, ال... بين اليد اللي انا بضغط بيه وبين المسورة ده هي في فيه مصورة مدرّجة عليها تدريب تمام ودي كده من بعد نهاية المنفاق ده تلاقيه كده الابرة نغدة من هنا من واخرها ايه مبطّة واربّاية حاطة الايه حالة زي المنفاقت على العجل ده كده اروباية حاطة على الاصر وكدي اضغط تمام الإبره نفسها طايعه بس ليها نهايه مبكره هيبتدي دي تخش داخل داخل الثربه دي داخل الايه الثربه داخل الثربه بدخله بسرعه سم وربع كل ثانيه وربع حوالي وربع. حوالي وربع. بتاعت دي مقاومه التربه دي بيديني اندكيشن لايه لدرجه الدمك اللي موجوده فيها مفهوم التربه دي بيديني اندكيشن لايه لدمك ده قد ايه ازاي بيديني إزاي؟ نفس الاختبار اللي انا بعمله في الموقع ده بعمله على قالب بروكتور في الموقع في المعمل بعمله على في المعمل احنا قلنا تجربه البروكتور بعملها بكره كم مرة ست مراتة تمام؟ فكل مرة من الستة اروح جايل بتاع ابن الدولكتور دي وروح ايه مكرر اروح عامل عليها ايه الابتباع اعملها على ست مرات وبس المنحنة اسمه منحنة معايرة منحنة المعايرة ده بيكون موجود على المنحنة بتاع الوضع السنتس مع الجامعة فك هنا هنا الجامد راي وهنا ليه؟ الايه وال والبتاع بتاعنا يطلع كده اهو عندي ده هنا اهو كده اهو حاجه اسمها مقاومه الكترون ركز بقى معايا ركز معايا فكينا ده انا عملته فين الله في المعنى وقمت العرقه بين جاما دراي و اوفر وطلعت جاما دراي و والكلام ده كله او والله عند اوفر كذا عند اوفر كونتينت كذا وجاما دراي كذا كانت المقاومه كذا كذا كذا الرطقه كونتينس كانت كانت كذا مفهوم عند كل رطقه ان انا عملت الجروبه كم مره انا كل مره اجيب ابري بركتور واعملها على الاله ورقراءه المنحنى المعايره ده هلاقي منحنى شكله كده, ده كده ده في والله كانت كذا وراك رايح بقى اعمل ايه ابره دروسكو ذاك في الموقع تبعني ان عند النقطه الفلانيه كانت المقاومه خارجه اعمل ايه بقى اطلع ايه عند النقطه دي اروح جايه على المنحنى راح ماشي كده وراح كده وراح تاخد كده عند النقطه دي قالتش كده لحد ما منحنى ايه لحد نحضر ايه اصفر لحد المنحنى اللي عالجنا لغايه يبقي ده يروح يروح. يبقى انا دام الراي بتاع الموقع معايا يبقى ايه عند, المو... عند المقاومه اللي على التدريج بتاعي بتاع ابره او ماشي كده لحد المنطقه اطلع تبقى كده. واروح ناحيه الروه اقول والله راي الموقع عند نقطه الصفر ده دي على الموقع بالكامل ورقايح على المصان المعايره اللي انا عملته اروح مطلع درجه الدمك بتاعنا قد لان انا خلاص صلحت في الايه على الجمد راي ماكسيموم اقدر اطلع الايه الاي تي بتاع درجة في بعض الاختبارات ثاني بقى المستخدمه اللي هي الدايناميك شايف ده تبع اختبارات الاختراق زي ايفر بروكس وكده بس عن طريق ان انا بجيب زي مخروط ليقه حوالي خمسة سم وبنزل عليه عليه طول من فوق وبحدي العدد الثقل ده بيبقى الثقل ده حوالي عشرين كيلو وبسقطه من ارتفاع حوالي خمسة وعشرين صنط على المخروض اللي كتره خمسة ده هشوفه هيخش في بعد كم ضربة بعد كم ضربة يبقى الثقل عشرين كيلو من ارتفاع خمسة خلاص وابدا اشوف عدد الضربات اللي ايه اللي بياخدها الساق لحد ما المخروط ده لحد ما يخش مسافه 10.5 سم داخل التربه أحسب عدد الضربات وانا عندي برضو نفس الكلام عامله في المعمل لكل نوع طربة في عدد ضربات قياسي وقارن ده مع ده وتطلع ايه الاقصى على درجه الشد ما في كذا اختبار مستخدم الموضوع ده روح. بس زي ما قلنا اشهرهم اللي هو ايه الساند بو وده اللي انتم هتعرفوه إن شاء الله موجود في الموقع في في جهاز شبيه بالستاند كون اسمه الوعاء الرمل هتلاقي كده وعاء بلاستيك بس هو نفس الفكره بالظبط وعاء بلاستيك وله مقبض من تحت وله قاعده مخروطيه تمام يعني بيحاولوا سهلو على الشغل شوية بس هتمشي بنفس الاسلوب هتقوزن الجهاز قبل وتقوزن الجهاز بعد وتعرف حجم المخروط قد ايه للاسف الجهاز صعب في المعمل بس جهاز مسهلك شوية انا كنت هطلعهولكم برده معايا بحيث الناس تشوفوه لو رفت موقع ما كنوش ما خدناش يبقى شفت السلقون وبعرضك ان فيه نفس الجهاز بس اسمه اقرم لي حد بلاستك وليه هو اكبر من ذاك كده هو تمام وليه في الاخر برضو محبس زي محبس ذاكت برضو عليه قاعدة زي غيرية وبيتعمل فيه نفس اللي احنا بنعمله بالسلقون بس مع الايه؟ مع الاختلال هو الثاني مقفول من فوق بحيث ان هو هيكون شغل السير ان انت تشيله بسهولة وكلام بكل فاسل الفكره بتاعته ايه؟ نفس بديش يبقى لو جالك في الموقع ده تبقى عارفه وجالك الجهاز الثاني تبع عارفه مفهوم يا في اي حاجة مش واضحه اللي هي من خدته وخدته مرتين مش كده أتفه. أتفه على المرتين وضغط معاكو شوية شاء الله الاسبوع الجاي برضه انا حاج الامتحان شويه لحد برضه ما تسبقوا زمايلكم الامتحان هيتوم بعد هو هوصل معاكم فين من وجديد فيه شيء انا حلو معك بشيء بقللنا عالكلام بقللنا عالكلام طبعا عمده ان انا هتابع بس مع البشمان بس نتفقد يشوف يوصل معاكم فيه الـ من واحد لتلاتة اللي كانوا مع ال. آه. اه انت كنت بتاقضيهم ايه ثبت الثبت طيب عايز بس واحد او اثنين من ال او يعني من كل واحد ينزل المعمل دلوقتي لان انا هكمل معاك مفهوم انا شمانسين مع ثلاث تكاشن دول فعايز بها ربكة معاك محيلش معايا ومشي معاك مفهوم فواحد من كل تكاشن مش عايز تسلث تكاشن عليهم ايه تحته في المعمل واحد من كل ينزلوا لي بس تحت وحركت معاك بس يكون ماشي مع الجدول معايا ومعاك خلاص يا ان شاء الله باذن الله الدكتور محمد شعب هيكمل معاكم ابتداء من الاسبوع الجاي هيطلع لكم بقى يرتب برده معاكم مواعيد هيبتدي هيديكوا الشير والكونسوليديشن لحد لحد هيجيلكم بقى ويرتب معاكم هيجيلكم ويرتب معاكم ها بس هو في واحد ثلاثه هاتوا معاك دي او تو تو تو تو تو تو تو تو enak ngerti gede حاجه di sana